حُجَّتُهُمْ دَاحِظَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَطَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب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 اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَقَمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِير وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَغْلِبَنَّ رَوَاكِدَهُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن